تَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكٌ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ النِّرْحَلَ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ اسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَابِ غَيْرُ مُبِينٍ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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إلا قال مترفها إن وجدنا آباءنا على أمم إن وجدنا آباءنا على أمم وإن على آثاره عَلَهَا وَلَوْ جِئْتُ بِأَهْدَى مِنْ لَمْ وَجَدْتُ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَنَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَدَى الْبَعِيدَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظلمتم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 الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.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 الاخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ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 أم أبرموا أم رموا فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إذ كان للرحمن ولد فانا أول العابدين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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إن الله فإن لا يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون